يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميتر والأصناد والاذلام رجس من عمل الشيطان فجتلبه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر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 ما استقوا وأمنوا إذا ما استقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم استقوا وأمنوا ثم استقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله مين يخافوا بالغيب فَمَنْيَعَتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصِّيدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُمْ نِسْلُ مَا قَتَلْ فَجَزَاأ وَلَنَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاتُ عَدْلٍ مِّنكُمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاتُ عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بارغ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ